Ei, فما أحله الله جل وعلا لنا نجزم يقينا أنه من الطيبات لنص الآية الكريمة والله جل وعلا رؤوف رحيم بعباده فكل ما فيه صلاحهم في أمر دينهم ودنياهم أباحه الله تبارك وتعالى لهم قال ربنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقال ربنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فهذه أشياء معدودة يمكن حصرها واجتنابها ثم قال جل وعلا في الآية التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوت الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم كلمة الطعام تطلق ويراد بها نوعين من الطعام طعام تدخله الصنعة وطعام لا تدخله الصنعة فأما الطعام الذي لا تدخله الصنعة فهو الطعام الذي يأتي ولا حاجة لأن تعتريه حالة من بني آدم كالفواكه مثلا إنما تقطف وتؤكل إنما تقطف وتؤكل وهذه لا يتعلق بجنيها أو أكلها دين من جناها أو قطفها أو زرعها أو بذرها لا يتعلق بالمسألة دين من قطفها أو بذرها أو جناها أو تعلق به من أي حال كان سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا أو لا دين له أو كان مسلما فهذا هذا النوع من الطعام الطعام الذي لا تدخله الصنعة أما الطعام الذي تدخله الصنعة فهو على ضربين طعام تدخله الصنعة من غير الذبح وطعام تدخله الصنعة على حالة الذبح فأما الأول فمثاله الدقيق فهذا الـ الـ البر إذا أصبح دقيقا أو العنب وأمثاله إذا أردنا أن نجعله شيئا يشرب مما يعرف بكلمة عصير فهذا تدخله الصنعة فهذا حكم حكم الأول لا تتعلق بديانتي فاعله أو صانعه أو القائم عليه مسألة حل أو حرم فيؤكل ويشرب كل ما كان كذلك أيا كان القائم عليه مثل الأول يهوديا أو نصرانيا أو مذوسيا أو من لا دين أو من لا دين له والمسلم من باب أولى وأحرى بقي الحال الثالثة وهي الطعام الذي يحتاج إلى تذكية وهي بهيمة الأنعام وما شاباها مما أباحه الله جل وعلا أن نأكله فهذا هو الذي يتعلق به دين من قام بذلك الأمر أي قام بالتذكية فتؤكل ذبيحة المسلم أطعا وذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الله جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فنأتي هنا إلى مبدأ المقايضة فما يذكونه من ذبائح يحق لنا أن نأكله وما نذكيه من ذبائح ومن طعام يحق لهم أن يأكلوه فنلحظ أن المنفع قائم بين بين الفريقين وقول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب هذا يسمى في عرف المفسرين عام أريد به الخاص فكلمة الطعام هنا ليست على إطلاقها إنما يراد ذلكم الطعام الذي يحتاج إلى تذكية فهذا عام يراد به الخاص ونظيره في القرآن قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فهذا عام أريد به الخاص وليس كل الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد جمع لك وإنما رجل راكب عارض رأى أبا سفيان وجيشه ثم نقل الأمر والخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مثاله أيضا قول الله جل وعلا عن الكليم موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فهذا عام أريد به الخاص فليس موسى مصطفا على الناس جميعا إنما مصطفى على أهل زمانه صلوات الله وسلامه عليه فموسى ليس أفضل ليس أفضل من إبراهيم وهو قبله وليس أفضل من محمد وهو وهو بعده إنما أريد أهل زمانه فقط ومنه قول الله جل وعلا لبني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين أي عالمين؟, عالمين